فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أنت ومن معك عَلَى الْفُلْكِ تَبَارَكْتَ بِأَنْتِ وَمَن مَّعَكَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَنْ كُننا للمبتلين ثم أنشأ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَمْ تَنتَهُوا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ شَاعِرٌ ما هذا الا بشر مثلكم يا كل من ما تاكلون مما تاكلون من هو يشرب مما تشربوا وَلَئِن أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ, لخاسرون أنكم إِذًا لَّخَاسِرُونَ أَيَأْمُرُكُمْ أَن تَكُونُوا إِذَا أَمِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَن نُّخْرِجَكُمْ هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعو إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كِذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ أَلَا رَبِّ قرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فَإِنْ خَشِيتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا بِالْحَقِّ فَجَنَّبَنَا وَغِثَّ ثُمَّ أَمْ شَأْنَنَا مِ